قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام الأحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام يا من حضرتم إلى درس القرآن الكريم نحن اليوم في درس جديد ومعلومة جديدة إن شاء الله بعد أن نوهنا وبعد أن بينا إلى أهمية سورة فاتحة الكتاب وكيفية قراءتها بصورة الصحيحة وبينا أهم الكلمات الصعبة التي يمكن أن يقع فيها بعض الأخوة عند قراءتها يقع في قراءتها بصورة خاطئة بيناها منها كانت أهمها هي إياك نعبد وإياك نستعين اكثر الاخوه وقع في خطا في هذه الكلمه وايضا الهمزه في كلمه انعمت صراط الذين انعمت وهناك يعني اخطاء يقع فيها البعض وليس الكل مثل كلمه الحمد لله مع كونها هي مضمومه وتقرأ بالضمه الحمد لله والبعض قرا رب العالمين والمفروض نقراها شنو رب العالمين والبعض أيضا قرأ صراط الذين مع كونها هي صراط صراط الذين والبعض قرأ أكثركم قرأ يوم الدين يوم ال مع كونها هي شنو يوم الدين يوم الدين واضح إن شاء الله إحنا ناخذ الحروف الشمسية والحروف القمرية عندما يأتي وقتها يعني طيب بقى بعض الاخوه لم يقراوا فاتحه الكتاب الاخوه اذا محضرين المايكروفون وبعض الاخوات ايضا يحبون يقراون فاتحه الكتاب اذا وحده من الاخوات اليوم نبدا بالنساء تفضل اعطيهم المايك خلي نسمع منهم فاتحه الكتاب ولو هم حضروا الدرس اليوم لكن احنا بخدمتهم ان شاء الله فمن يحب يقرا فاتحه الكتاب يا خواتي الكريمات منو من الاخوات اللي ارادت تقرا فاتحه الكتاب الحجيه ينطيهذ مايك، يا الله، يا الله. شوف المايك مفتوح؟ أي أحد عند أي سؤال يحب يسأل هذا السؤال؟ اللي أرجو أن يدون في ورقة يكتبه إن شاء الله. وعلى الدرس القادم نجمع هذه الأوراق بابا ما مفتوح المايك يفتحوا المايك أي بينما يجهزون الميكروفون. أي مثل ما قلت أي شخص عنده سؤال يحب يدونه إن شاء الله ويكتب هذا السؤال وإحنا إن شاء الله راح نجاوب عليه من خلال البرنامج وأيضا الأخوة المشاهدين الكرام أي سؤال إن شاء الله, الله أيضا يحبون يقدموه يسألوا للبرنامج إن شاء الله يلزلنا على الإيميل اللي راح يظهر إن شاء الله في أسفل الشاشة خاطر إن شاء الله يتسنى إن, أن نجيبهم عن هذه الأسئلة ولو بصورة سريعة وإن كانت مو ضمن الجدول الدراسي والمنهج الدراسي اللي إحنا في طور بيانه الحجي يشتغل المايكروفون لو بعده بسم الله الرحمن الرحيم نعم تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين طيب الرحمن الرحيم نعم مالك يوم الدين جيد اياك نعبد وإياك نستعين جيد اهدنا الصراط المستقيم ما شاء الله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب أحسنت حجية صلوا على محمد وآل محمد أحسنت حجية لكن عندي ملاحظة وحدة إليش فقط وهي من نقول الحمد لله رب العالمين كلمة لله لله نقراها بالكسرة يعني من نطول الحركة الأخيرة اللي بيها ونسويها يا أنت قلتي الحمد لله رب العالمين نحن نريدها الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ما نقول الحمد لله هي رب العالمين واضح ابين هذه المعلومه على السبوره وايضا ابين لكم الحركات والحمد الحمد لله رب العالمين اليوم راح ناخذ موضوع مهم هو موضوع المدود هذا الموضوع الحجيات ويانا الحمد لله ليش اعترضنا على الحجية او على غيرها من اللي قروا قالوا انا انزلناه في ليلة القدر مثلا واضح او يقول الحمد لله رب العالمين او يقول اياك نعبد واياك نستعين نقول له هذا خطأ ليش هذا خطأ راح نبينه اليوم ان شاء الله احنا الحركات الاعرابيه اللي قلنا عليها عدنا الفتحة مثل ما قلنا مصحيح؟ الفتحة وقلنا يقابلها منه حرف الألف صح؟ وقلنا الضمة ويقابلها حرف الواو وقلنا الكثرة واللي يقابلها شويه خليكم وياي اللي يقابلها منه حرف الياء اليوم كانتم نعسانين ها ما نعسانين نستمر طيب اذا هنا لو خلينا خط الكتابة الفتحة راح تكون بهالصورة وهنا الضمه راح تكون بهالصورة وهنا الكسرة راح تكون بهالصورة صح هذه الالف والواو والياء اللي مقابل ذني الحركات أنا وعدتكم قلت لكم بواحد من الدروس راح ابين لكم موضوع اسمه الزمن القياس الزمني في التلاوه وهو شنو وهو الغن قلنا الميم والنون المشددتين الدرس اللي اخذناه الميم والنون المشددتين قلنا شقد نمدها بمقدار غنه شقد طولها حركتين مو صحيح وقلنا راح نبين لكم شنو حركتين اللي هي الحركتين تسمى مره القصر ومرة التوسط ومرة طول القصر يعني حركتين واضح؟ التوسط يعني أربع حركات الطول يعني ست حركات شنو الحركة؟ هسه راح نعرفها من خلال معرفتنا للزمن الألف والواو واليا اللي دارسين شو سموها الألف والواو والياء بالمدرسة عدنا باللغة العربية شو يسمونها؟ حروف العلة مصحيح حروف العلة اللي هنه ألف واو وياء أو يجمعونه يقولون أوي مصحيح مثل يرملون مثل قصة ضغط ينجمعن زين؟ بأحكام التجويد أحكام تجويد القرآن الكريم الألف والواو والياء اش راح نسميهن راح نسميهن حروف المد واضح الالف والواو والياء راح نسميهم حروف المد شنو يعني يعني هذا الالف والواو والياء غير هذن الثلاث حروف مو من حق امد اي حرف بالقرآن الكريم واضح المد تسمعون مثلا القارئ اي قارئ قرآن يقرأ اي في بعض الحروف في بعض الكلمات وبعض الكلمات ما يمد بيها صحيح؟ ومرة نفس الحرف يمد في كلمة وفي كلمة ما يمد هذا الحرف ليش؟ لأن أكو شروط إذن الألف والواو والياء سميناهن شنو؟ سميناهن حروف المد وين ما كان هذن الحروف ألقاهن أمد هذه الحروف لو أكو شروط ها؟ أكو شروط واضح؟ أكو شروط مو بكيفي فيه إذن إذا وقعت هذه الحروب ضمن شروط معينة ضمن حدود معينة في وضعية معينة أستطيع شنو؟ أمد هذه الحروب يعني باستطاعتي أقول إذا جاء نصر الله والفتح واضح؟ يعني نضرب لكم مثال نقول إذا جاء نصر الله والفتح هذا الالف اذا مو مثل هذا الالف بجاء نفس الالف صح اذا وهاي جاء الالف نفسه ليش هنا مديته هنا ما مديته جا تشوفون يعني يصير هنا أنا اقول اذا جاء نصر الله والفتح يقول ما يصير هذا الألف ما متوفرة بشروط شنو هذه الشروط هسه راح نمر بيها اللي هنا واضح حروف المدعد نشقد ثلاثة اللي هي حروف العلة يسموها باللغة العربية واضح أعاذنا الله وإياكم من كل علة زين بعد ذلك نقول هذه الحروف يجب أن يكون لها شنو شروط خاصة لكي تمد مثل جاء ومثل غير المغضوب عليهم ولا شنو ضال شفتوا من كنا نقرأ فاتحة الكتاب أنا ش أسوي لكم ولا الضالين شنت أحسن بأصابعي تتذكرون من كنا نقرأها سويتها زي لأن أسوي لكم شنو أسوي لكم قياس الطول اللي هي ست حركات ولا الضالين حسنا نعرف شنو الحركة إن شاء الله. اذا نصل إلى شروط المد متى أستطيع متى أستطيع أن أجعل هذا الحرف أطول يعني هذا الألف أطول من هذا أو الياء نفس الحالة واضح؟ مثلا أو الواو نفس الحالة الكل عندي يجي في نفس المرتبة الشروط أولا يجب أن يكون حرف المد ساكنا إحنا الحركات مذنعة عندنا فتحة ضمة كسرة أكو بعد عندنا حركة اللي هي بهاي الصورة شو نسميها؟ نسميها السكون واضح؟ هاي السكون مرة ترسم بهالصورة ومرة ترسم بهالصورة عفوا شايف فيها بالقرآن الكريم؟ ترسم هيك مرات فوق الحرف اكبر لكم اياها ترسم كانما راس حرف الحاء لكن مفتوره منه التكمله مالته واضح بهالصورة بس هالصوره بها الصغيره ترسم السكون هذه على نوعين او على هذا النوع او يترك الحرف بدون حركه شوفوا بالرسم القراني بعض الحروف ماكو عليها حركه معناها شنو معناها ساكنة واضح؟ لا هذه قضية مهمة إذا تراجعون المصحف اللي بالطباعة السعودية بالصفحة الأخيرة اكو عنوان اسمه اصطلاحات الضبط هذا الموضوع مهم أن تقرؤ اصطلاحات الضبط تلقون ثلاث أنواع هذه دائرة وكنوعها كذا يصير أيضا فوق الحرف هذا إذا كان حرف لا يلفظ وهنا إذا كان سكون واضح؟ فأكو فرق بين الدائرة وأكو بين صفر مستطيل يسموه وأكو علامة السكون هذه واضحة؟ أول صفة من صفات حروف المد يجب أن يكون شنو؟ ساكنا يعني لا مفتوح ولا مضموم ولا شنو؟ ولا مكسور زين؟ إذن الألف يجب أن يكون ساكن الواو ساكن الياء ساكن زين يعني لو نجي نكتب كلمة قالوا أبغاثوا أحلام تذكرونها مو بيها سورة هاها قالوا أبغاثوا أحلام شوف الواق ورأساني شخليت لآني سكون بس لو تجون بالقرآن الكريم راح تلقون هاي السكون ما موجودة وراح تلقون هنا ضمضة زين قالوا لو نجي نكتب كلمه الذين نجي نكتب كلمه صراط الذين انعمت عليهم مو صحيح راح تلقى الياء ما عليها علامه وتلقى الذال حاطي لها كسره فتحوا فاتحه الكتاب شوفوا كلمه الذين قدامكم زين أول شرط عندي أن يكون حرف المد شنه ساكن القبلة أو البعدة إلى علاقة به يقول نعم القبلة إلى علاقة بس البعدة ما إلى علاقة به يعني مثل كلمة قالوا هذا الألف تلقونه بالقرآن موجود فوقه هيتشي هذا الصفر المستطيل يسموه يعني ما يلفظ هذا الألف ما لكم علاقة به واضح؟ اللي بعده أضغاف أيضا ما لنا علاقة بيها هنا نجي الواو من حروف المد لو مو من حروف المد ساكن لو متحرك ساكن القبله شنو حركه اللام ضمه يقول ما دام حرف المد ساكن وما دام اللي قبله الحركة شبهه احنا جقلنا الضمه شنو اخت الواو ما دام اخته وتشبهه هذا مطابق لشروط المد هذا اقدر امد واضح باستطاعتي ان عندما اقرا هذه الايه ايش راح اقول قالوا أضغاث احلام شوف شلون قالوا يعني سعبد عبد الباسط مو بكيفي مني مدها لو المنشاوي مو بكيفي مني مدها واضح أي قارة مو كيف يمد آية أو يمد حرف واضح مو كيف مستحيل أكو شنو قانون زين القانون عرفناه أولا ذن الحروف عرفناهن طلعناهن من كل القرآن من كل الحروف الابجديه هن الألف والواو ها والياء وقلنا إلهم شروط أول شرط يجب أن يكون حرف المد ساكنا ثانيا يجب أن يكون ما قبله متحركا وحركته من جنسه من جنس هذا الحرف يعني شنو؟ تشبهه واضح الحركة مثله يعني الواو لازم يكون ساكن ما قبله مضموم الياء لازم تكون ساكنة ما قبلها مكسور لأن الياء وهي الكسرة والالف يجب أن يكون ساكن وما قبله ها مفتوح الالف ويامن وهي الفتحه اذا شوفوا هذا الالف هذا الالف والقبلة مفتوح الذال مفتوحه زين حس اللي هنا أنا واضح حروف المد ايش قد ثلاثه اللي هن حروف العله الالف والياء شروط حروف المد يجب أن يكون حرف المد شنو؟ وما قبل شنو؟ والحركة؟ من جنسه أو تشبهه أو أخته واضح شلون؟ صعبه هذه؟ حفظناها إن شاء الله؟ رح أطيكم ملاحظة ريحكم وتخلصكم من هاي الحركة اللي قبله حرف الألف للدوخون خون به كل القرآن وكل اللغه العربيه هو ساكن وما قبلها مفتوح خلصنا من عنده حرف الالف اينما وقع اينما وقع شوف هسه مو قلت اينما بها الف لو ما بها ساكن ما قبلها مفتوح مو ساكن بها الف لو ما بها ساكن ما قبلها مفتوح وين ما يجي حرف الالف باللغه العربيه هو ساكن ما قبل مفتوح اذن اينما وقع حرف الالف بالقران الكريم بمد لو بمد خلاص واضح شلون اذن حرف الالف اينما وجد يمد زين يبقى بس شنو عندنا شو وقت نسويه جاء يعني نمده بصوره طويله وشو وقت نقصره هسه راح تمر علينا يعني هنا اذا جاء يقول اذا يصير اقول اذا جاء نصر الله والفتح يصير اذا جاء يصير واحد يجي يقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر اكو مستعجلين يقرون هيش لو ماكو صح اذا جاء نصر الله والفتح ما يصير اذن يجب ان نلتفت الى ان لي حروف المد الألف والواو والياء الساكنة المتحرك ما قبلها بحركة من جنسها أي الألف الساكن المفتوح ما قبله والواو الساكن المضموم ما قبله والياء الساكنة المكسور ما قبلها تمد بمقدار حركتين تمد بمقدار شنو حركتين موتتكم الحركتين وما بينت لكم اياها زين الحركتين هذه الفتحه شسمها؟ اسمها حركه صح الالف شو اسمها الالف حرف زين الضمه حركه الضم الواو حرف الكسره الياء من أقول الالف يمد بمقدار حركتين يعني فتحة حركة ونحط لها بعد فتحة اش قد صارن حركتين واضح حركة وحركة حركتين يعني فتحة وفتحة فتحتين يعني الالف امد بمقدار فتحتين الفتحة اش قد اه مصحيح اه يعني اذا اريد اسوي الف شاقول اه صار اثنين اه اذا إذا اثنين اه واضح يعني عندنا كلمه قالوا هذا شنو الف لو مو الف ساكن لو مو ساكن ما قبل مفتوح لو مو مفتوح قلنا ما بي بعد هذا هو وين ما يجي مفتوح هذه لو نفرض الالف ما موجود نسويه فتحه ايش راح تصير الكلمه قالوا صح يعني هذه لو نلفظها بهالصوره نحذف الالف صارت قالوا خليلها لها بعد فتحه صارت قالوا فتحتها واضح فتحتها تهيه ابين لكم اياها بعد هذه القالوا اضعاف نحكي على, على الواو إذن الواو معناه ضمتين مصحيح ضمتين وقلنا الياء معناها كسرتين إذن أنا أنا أريدكم والحجيات وياي خليكم أريدكم تميزون بين الكسرة وبين الياء بين الضمة وبين الواو بين الألف وبين الفتحة يعني واحد من يجي يقرأ إياه ك إياه ك شفوق هالكار فتحه اذا قال اياك نعبد صارت الفتحه لو الف صح اذا زيد لو مو زيد حرف صلاتك يصير يواحد يزيد حرف وينقص حرف زين باقي ثلاث دقائق على انتهاء الدرس فانتبهوا لي شويه اذا نميز بين الحركه وبين الحرف الحرف حركتين والحركه هي حركة يعني هذا الحرف عبارة عن حركتين إذن بس هاي تحفظونها الألف فتحتين والواو ضمتين والياء كسرتين يعني من أقول لك هذا الألف تمد لي يا حركتين يعني تمد قصر يعني فتحتين صح؟ ومن أقول لك هذا الألف تمد أربع حركات أو يسمونهن ألفين لأن كل ألف كم حركة؟ كل الف حركتين اذا ألفين يعني سنه اربع حركات مو صحيح وهكذا ست حركات يعني ثلاث الفات واضحه هذه؟ هذه يجي واحد يشرح لك اياها هيك تسوي ما ادري شنو خفض الاصبع ورفعه هاي سعده خلوها على صفحه حفظو إياها بهالصوره واضح كل الف معناها حركتين كل ضمه معناها واو كل ضمتين عفوا معناها واوين واضح وكل ياء معناها كثرتين اذا لو أجي أقرأني قالوا لو أقراها ضم شو راح يصير قالوا أضغاث أحلام مصح؟ قالوا أضغاث وصارت خطأ لو صحيح أكو هيش يقرون لو ماكو ما ها أنا هسة أجي أقرأك إياها اعيدها قالوا أضغاث أحلام يصير؟ يقول لي ما يصير تقول قالوا هذه ضمت هنا عندك مد نسميه شنو خلينا نخلي له اسم نسميه المد الطبيعي هذا مد طبيعي ما يحتاج واحد ياب يعلمك اياه يعني يحتاج واحد يعلمك انت من الطب للجامع تقول السلام عليكم ما يحتاج من الطب البيت تشوف ناس قاعدين تقول السلام عليكم ما يصير هذا امر طبيعي مو واحد يعلمك اياه فهذا نفس الشيء امر طبيعي لازم تقول قالوا اذغاس احلام واضح قالوا اذغاس احلام تشوفون الواو اذا بدون واو قالوا اذغاس احلام الواو صار الضم صارت اقل الذين صراط الذين انعمت عليهم شوف احنا ليش نقول صاحب الطبيعه السليمه هذا المد لا يزيده ولا ينقصه يعني اولا ما يصير انت تقول صراط الذين انعمت عليهم غلط نحن قلنا المد اش قد حركتين تمو من حقك تقول صراط الذين عفوا هاي صارت كم فتحه صارت اربع فتحات او ست فتحات صارت ست فتحات وايد واضح نريد حركتين طيب فاذا نقول صراط الذين صحيح ولا تجد ذول صراط الذين انعمت الذين الذين صارت بالكسره واضح فشفتوا من ننقصر ها من نقصر الحرف ونسويه حركه ومن نطول الحركه ونسويها حرف نعم مثل من مثل ما قلنا مثل الحجيه من قالت الحمد لله رب العالمين وهي كسره هي شنو لله كسرة واضح مو يا خاطر مدهر وقت البرنامج انتهى ألتقيكم إن شاء الله في درس آخر إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد